وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا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 فإن كان له إخوة فرءمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباءكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله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 والله عليم حريم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خاردين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا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 فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدتُمُ استبدال زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا آتَيْتُمَا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بهتاناً وإثماً مبينا وَإِثْمًا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 فالصالحات قارتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا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 و الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب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 من الذين هادوا يحرفون الكِرِّمَةَ عن مواضعه وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا سمعنا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا غير وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لِيَمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ الدين فِي الدِّينِ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 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أَنفُسَهُمْ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا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 فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم, وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إِنَّ الذين كفروا بِآيَاتِنَا سوف نصليهم نارا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 فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الْحَيَاةَ الدنيا بِالْآخِرَةِ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أَوْ يغلب فسوف نؤديه أَجْرًا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين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 ومن تولى فما أَرْسَلْنَاكَ عليهم حفيظا ويقولون طاعة فَإِذَا برزوا من عندك بية طَائِفَةٍ منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فَأَعْرِضْ عنهم وتوكل على الله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 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خاردا فيها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 وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ للكافرين عَذَابًا مهينا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ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 إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ الله وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خُصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الْحَيَاةِ الدنيا فمن يجادل الله عنهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ أم من يكون عليهم وكيلا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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة لهم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 وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام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 قُلِ الله يفتيكم فِيهِنَّ وَمَا يتلى عليكم في الكتاب في يَتَٰمَى النساء وَمَا يُتْلَىٰ في في النساء إلا تيلا تؤتونهن ما كتب فِى تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أَن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وَأَن تقوموا لِلْيَتَامَى بالقسط وما تفعلوا من خير فَإِنَّ الله كان به عَلِيمًا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا يصلح بينهما, يصلح بينهما صلحا والصلح خير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 وَمَن يكفر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فقد ضل, فقد ضل ضلالا بعيدا ضَلَّ بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازدادوا كُفْرًا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 فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم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 سَوَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ له سَبِيلًا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 وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أَوْ تخفوه أو تعفو عن سوء فَإِنَّ الله, فإن الله كان عفوا قديرا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 وَأَمَّا الَّذِينَ استنكفوا وَاسْتَكْبَرُوا فيعذبهم عَذَابًا أَلِيمًا ولا عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا دون لَهُمْ وليا دُونِ اللَّهِ وليا وَلَا نَصِيرًا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم